الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم أي لا تجعلوا الحلف بالله تبارك وتعالى مانعا لكم من البر وصلة الرحم والتقوى والإصلاح بين الناس بأن يدعى الإنسان إلى شيء من ذلك فيدع فعله محتجا بأنه قد حلف ألا يفعل بل عليه أن يعدل عن ذلك ويفعل تلك الأعمال الخيرة ويكفر عن يمينه فالله تبارك وتعالى سميع لأقوال عباده عليم بأحوالهم هذا المعنى الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا عليه الجمهور من المفسرين ولا تجعلوا الله عرضة يعني مانعا وحائلا يحجزكم عن فعل البر والخير والصلة والإصلاح وما إلى ذلك يترك الإنسان صلة الرحم أو يترك الإصلاح بين الناس بحجة أنه قد أقسم أن لا يفعل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا تفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير فهذا هديه صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم ذهب في تفسير هذه الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، بمعنى الإكثار من الحلف. يقال فلان عرضه للناس، يعني كثير التعرض لهم، بمعنى أن الإنسان يبتذل اسم الله تبارك وتعالى، فيحلف على كل شيء. ولهذا تجدون في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في كثرة. الحلف وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن كثرة الحلف تنبئ عن قلة تعظيم الله عز وجل يعني يحلف على كل شيء يحلف على ما يستحق وما لا يستحق فهذا خلاف تعظيم الله ولهذا جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنهم كانوا يؤدبون الصبيان على الحلف إذا رأوا الصبي يحلف أدبوه من أجل ان يعظم الله يعظم اسمه فلا يبتذل اسم الرب تبارك وتعالى بأيمان تتكرر على ما يستحق وما لا يستحق وبعضهم نظر إليه من وجه آخر من جهة هذا المعنى الابتذال وذلك أن من أكثر من الحلف فإنه يقع منه خلاف ذلك يعني يكون حانثا في بعض هذه الايمان فيكون بسبب ذلك لم يعظم اسم الله تبارك وتعالى ويحفظ ايمانه ولهذا فسروه بقوله واحفظوا ايمانكم على هذا المعنى وعلى كل حال الله تبارك وتعالى يقول ولا تطيع كل حلاف مهين حلاف على وزن فعال يعني كثير الحلف وأخبر عن المنافقين أنهم هم الذين كانوا يحلفون دائما إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد الشهادة هنا بمعنى الحلف كذلك أيضا يحلفون لكم يحلفون بالله أنحو ذلك مما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم كما قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فجعلوها كالترس فإذا وجهت إليهم في فعل فعلوه أو مقالة قالوها حلفوا أنهما فعلوا فدفعوا ذلك عنهم يؤخذ من هذه الآية من الهدايات ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم تعظيم اسم الله عز وجل فلا يبتزل بكثرة الحلف على هذا المعنى الذي قال به كثيرون أيضا وهو معنى قريب ويمكن أن تكون الآية متضمنة لهذا وهذا كذلك أيضا يؤخذ منه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إنه عن كثرة الحلف الأمر الثالث وهو أنه ليس للإنسان أن يحلف على ترك البر والمعروف والخير والصلة والإحسان والإصلاح بين الناس فإذا وقع منه شيء من ذلك فليس له أن يدعى ذلك الفعل بحجة أنه حلف بل عليه أن يكفر عن يمينه وأن يفعل هذه الأمور فلا يمتنع من طاعة الله عز وجل بسبب اليمين ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أي حائلا يحجزكم عن فعل البر والمعروف فيحلف أن يكلم فلانا أو أن يزور فلانه من قرابته و محارمه فيقطع الرحم بحجة أنه قد حلف كذلك أيضا الحث على البر والتقوى والإصلاح بين الناس لأنه إذا كان الله تعالى قد نهانا أن نجعل اليمين مانعة من فعل ذلك فمن باب أولى ألا يترك ذلك من غير يمين مع أن اليمين يطلب حفظها وهو أحد الوجوه في معنى قوله تعالى وَاحْفَظُوا أيمانكم، يعني ألا يحنث الإنسان فيها على أحد الأقوال في التفسير فإذا كان لم يحلف أصلا ويمتنع من فعل الخير والمعروف والبر فهذا من باب أولى ينهى عن ذلك وكذلك أيضا هذه الأشياء المذكورة المنصوص عليها أن تبروا البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وكذلك التقوى وتتقوا لكنه ذكر فردا من أفراد البر واعمال التقوى وهي الإصلاح بين الناس ومعلوم أن ذكر الخاص بعد العام يدل على مزية فيه وأهمية فدل على أن الإصلاح بين الناس من أجل الأعمال ومن أفضلها وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه من أشرف وأجل وأفضل الأعمال الصالحة ثم أيضا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين والله سميع عليم سميع صيغة مبالغة كثير السمع عظيم السمع عليم صيغة مبالغة أي أنه عظيم العلم واسع العلم فالله سميع لجميع الأصوات يسمع قول القائلين وأيمان الحالفين وكذلك أيضا هو عليم بالمقاصد والنيات وهو عليم بهؤلاء الذين يحلفون ألا يفعلوا البر والمعروف والتقوى والإصلاح بين الناس كل ذلك يعلمه وهذا فيه تحذير مبطن وتهديد ووعيد مغلف بمعنى أنه ينبغي على الإنسان أن يراعي في ذلك كله سمع الله وعلمه فالله محيط به سامع لما يقول عليم في دواخله وظواهره ومقاصده وأحواله كلها فعلى العبد أن يتقي الله في كل أحواله ولا يدع المعروف بحجة أنه قد حلف فالمعروف لا يعتذر منه أحد ثم قال تعقيبا على ذلك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لما ذكر لهم التوجيه الأول وهو أن الايمان لا تكون حائلة من فعل المعروف بين لهم ما الذي يكفر عنه من الايمان وما الذي لا يكفر عنه ما الذي يؤاخذ فيه العبد وما الذي لا يؤاخذ فيه فقال لا يؤاخذكم لا يعاقبكم لا يحاسبكم بسبب الايمان التي حلفتموها بغير قصد اللغو في أيمانكم ولكن يعاقبكم ويؤاخذكم ويحاسبكم بنوع منها وهو ما قصدته القلوب والله غفور لمن تاب إليه وأناب حليم بمن عصاه لا يعاجل بالعقوبة هذا على أشهر المعاني في تفسير اللغو في اليمين هذا الذي قاله الجماهير من السلف والخلف إن اللغو اليمين هو ما يجري على اللسان يقول لا والله وبلا والله أنح ذلك فهذه ليست بيمين منعقدة فلا يؤاخذ الإنسان عليها فإذا لم يفعل فإنه لا يكون ملزما بكفارة اليمين لا تجب عليه كفارة اليمين وقد قال بعض أهل العلم كابن جرير رحمه الله بأن اللغوة في اليمين هي كل يمين لا كفارة فيها ما هي الأيمان التي لا كفرة فيها وهي أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم يدخل فيها قول بعض السلف أنه إذا حلف على شيء يظنه كما قال فتبين أنه ليس كذلك يعني لو أنه حلف أن زيدا قد سافر ويعتقد هذا فتبين أنه لم يسافر فهذه ليست فيها كفرة، يمين هي يمين على خبر طابق ما في نفسه أعني قوله طابق ما في قلبه يعني لم يقصد الكذب ولكنه خالف ما في الخارج يعني خالف ما في الواقع سنكون صادقا يحلف أن فلانا قد سافر ويتبين أنه لم يسافر قاله معتقدا أنه مسافر فهذا لا يؤخذ الانسان عليه وليس في كفرة يمين هناك نوع آخر من الايمان ليس فيها كفارة يمين لكنها ليس فيها كفارة يمين لعظمها وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار لو أنه حلف على شيء وهو كاذب خبر فهذا ليس فيه كفرة، فهو أعظم من الكفارة كفارة لا تكفر مثل هذا إنما الكفارة تكون في الأيمان التي يعقدها قلبه على شيء في المستقبل وليس على خبر في الماضي وإنما يقول أفعل أو لا أفعل أو يقول ذلك في حق غيره أنه يفعل أو لا يفعل ونحو ذلك ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم مراد بما كسبت القلوب كما قال الله عز وجل بما عقدتم الأيمان يعني أن القلب يكون مريدا لليمين قاصدا لها دون أن يجري ذلك على اللسان من غير مواطعة القلب وقصد اليمين يؤخذ من هذه الآية من الهدايات عدم مؤاخذة العبد على ما جرى على لسانه من غير قصد في قلبه فهذا عام في باب الأيمان وفي غيرها قد يقع ذلك على سبيل الخطأ وهذا معفو عنه يعني كأن لو جرى على لسانه من قبيل الخطأ السب أو الشتم وهو لا يقصده أراد أن يقول لإنسان مثلا أعطاك الله أو أغناك الله فقال لعنك الله لا يؤاخذ بعض الناس يخطئ يأتي بعزة ويسلم على هذا المصاب ويقول فرصة سعيدة فهذا لا يؤاخذ الله عز وجل لما ذكر البر للوالدين في سورة الإسراء ماذا قال لما قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا حمله جمع من المفسرين هذا الموضع من سورة الإسراء على أنه قد يبدر منه البادرة يريد البر فتكون عقوقا وهو لا يقصد قد يقول كلاما يمزح مع أبيه أو مع أمه أو يظنه من الكلام الحسن ويتبين أنه كلام غير جيد كلمة سمعها ظن أنها من الكلام الجيد الذي يدخل الأنس على أبيه أو على أمه والواقع أنها لا تقال إلا للبعيد فيقولها لا يؤاخذ لأنه لم يقصد الإساءة وهكذا في سائر الأمور في البيع والشراء والعقد والتبرعات أنحو ذلك قد يخطئ من شدة الفرح الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك اخطا من شدة الفرح هذا غير مؤاخذ فالإنسان قد يقول في حالات الفرح الشديد او الغضب الشديد كلاما ولكنه لا يؤاخذ عليه ولهذا قالوا لا طلاقة ولا عتاق في إغلاق الإغلاق الغضب الذي يغلق معه العقل يعني لا يدري الإنسان ماذا قال واختلفوا في الغضب الذي يدري معه ما يقول لكنه غضب شديد فالغضب ثلاث مراتب مرتبة لا يؤخذ عليها بالاتفاق وهي الإغلاق يكون مثل السكران ومرتبة يؤخذ فيها بما قال باتفاق وهي الغضب الخفيف الذي يضبط فيها الإنسان نفسه وتبقى مرتبة متوسطة وهي الغضب الشديد الذي يعقل معه ما قال لكنه قد يفقد السيطرة هل يقع طلاقه أو لا وكذلك قالوا كابن القيم رحمه الله بأن الإنسان قد يتبرع يهب ماله يهب سيارته يهب بحال الفرح الشديد يقول فالورع أن لا يقبل منه ذلك لأنه بعد ما يهدأ ويتراد إليه عقله ووعيه قد يندم يأتيه الإنسان بخبر صار نجح في مقرر دراسي أو نحو ذلك يقول تفضل هذه سيارتي لك وبعد نصف ساعة أو ساعة يجد نفسه بلا سيارة ويجد نفسه فيندم فمثل هذا الورع لا يقبل من الإنسان في مثل هذه الحالات التي يشتد فيها فرحه أي بما يؤثر على عقله وضبطه للسانه ويده وعلى كل حال كذلك أيضا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا يدل على أن القلوب لها كسبا كما أن للجوارح كسبا فيؤاخذ الإنسان لكنه لا يؤاخذ بحديث النفس ومجرد الهم بالمعصية ولكنه يؤاخذ بما قصد وعزم عليه ولهذا قال في المراقي والترك فعل في صحيح المذهبي لكن العزم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه فصار مؤاخذا بالعزم فالعزم هو أحد انواع الفعل الاربعه انواع الفعل فعل القلب الذي هو العزم المصمم فعل الجوارح واقوال اللسان والترك هو أحد انواع الفعل كما قال في المراقي والترك فعل في صحيح المذهب له فروع وذكر هذه الفروع والامثله ترك المجرد الترك يقول لو أنه مثلا أعطي وديعة أو أمانة أو نحو ذلك أو رهن بهايم وتركها ما علفها ولا سقاها وماتت يؤخذ لما يؤخذ يؤخذ يقول أنا ما لمستها أنا ما قتلتها تركتها حتى ماتت يقول لو أنه وجد انسان يغرق ويستطيع أن ينقذه فما أنقذه فإنه مؤاخذ لو وجد إنسان ينزف ويستطيع أن ينقذه طبيب مثلا أو يحمله للمستشفى أو نحو ذلك وترك حتى مات يتفرج عليه فهو مؤاخذ وهكذا فالترك فعل لأن قعدنا والنبي يعمل لذاك من العمل المضلّل قالها أحد الصحابة رضي الله عنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يبنون مسجد قبة وهذا جالس والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل اللبن مع أصحابه فلما رأى ذلك قال لأن قعدنا والنبي يعمل لذاك من العمل المضلل فسمى القعود سماه عملا والله قال عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا نعم فسماه فعلا وكذلك أيضا في الأحبار والرهبان لو لا ينهاهم الربانيون وأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السلحت لبئس ما كانوا يصنعون فسماه صنعا هنا أيضا يؤخذ من هذه الآية من الهدايات أنه الشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكون كسبا للقلب من الأقوال والأفعال الظاهرة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولم يؤخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب كما يقول شيخ الإسلام ولم يتعمدها وكذلك ما يحدث المرء به نفسه الناس يسألون كثيرا عن حديث النفس وعما يقع من الخواطر السيئة في ذات الله أو كتابه أو أنبيائه أو نحو ذلك هذا لا يؤخذ عليه الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن هذا قال او قد وجدتموه وقال ذاك صريح الإيمان قيل القلق يعني الذي يجده الإنسان اذا ذلك من جرائه أو أن مثل هذه الوسوسه حينما تقع في القلب ذاك صريح الإيمان بمعنى أن الشيطان يئس منه فما وجد الا هذه الخواطر التي لا تضره فالشيطان يقلق الإنسان المؤمن ولكنه ماذا عسى أن يفعل بالبيت الخرب الكافر ما يلقي في قلب هذه القلق والوساوس والخواطر السيئة والله أعلم صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه السلام عليكم